لَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلكل واحد, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وضية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعز حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب